يا فوز من نال ا ل ش ه ا د ة ص د ي ق ا تمحى الذنوب إ ذ ا الدماء تقطر و إ ذ ا الزهور تعطرت بعبرها مسك ن تفوح جراحه وتعطر وحواصل ا ل ط ي ر المنعم مسكن أ ر و ا ح ه م فيها تعيش وتعمر ولهم ن و منازل ا في الجنان و ص ح ب ة ومعين خيرات يزيد ويكثر ولهم من الحور الحسان رضاهم وسيشفعون لاهلهم إ ن يحصروا ما مسهم موت ولا في ف ت ن ة في القبر لا لن ي س أ ل و ا أ و يقهروا ماماتمنى ل ا ل ش ه ا د ة مخلصا سيروا إ ل ى تلك ا ل ح ي ا ة وشمروا إ ن الذين تقطعت أ و ص ل ه م فلله ي ا شدوا بالحديد وسمروا وتمشطت دون العظام لحمهم وعلى المفارق في الروس تنشروا يرجون لو كانوا أ ش د ت أ ل م ا لما يروا تلك المكارم تنشر واذا و إ ا ل إ ل ه دعا وقال سلفن ما يشتهون ليكرموا وليؤجروا قالوا نريد ا ل ع و د ة للدنيا لكي نلقى ا ل ش ه ا د ة في الوغى ونكرره حمض بجد من مجد ه م ة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا اخوانكم ش ا د و سروج مطيهم كابول ش ا د ت و النجائب ضمروا وتذكروا اهل ا ل ج ز ي ر ة إ خ و ة تركوا النعيم إ ل ى الجهاد وغدروا تركوا النساء و أ ه ل ه م وديارهم ب ل ل ه و ا ق ت ح و ا الصعاب وكبروا باعوا النفوس مع النفيس لربهم و ل أ ج ل رفعه دينهم قد شمروا كبلوا تشهد صدقهم وجلادهم و ب أ ر ض شيشان ا ل ب ط و ل ة غمروا و ا س أ ل فلول الرس كيف ص م د ه م و ا س أ ل ه م كيف المعاقل دمروا من مصر ساروا والجزائر أ ن ج ب ت ه وسواهم من كل قطر قد سروا يمن ب إ ي م ا ن وصدق عزيمه أ ح ر ا ر ه ا ساروا ولم يتقهروا واذكر بلاد الشام فيها إ خ و ة واسد تصول بكل ارض تسار منهم دمشقي ومنهم مقدس ي لبنان و فيها ثله ما قصروا لبوا نداء الحق ثم تقدم و ا نحو العدو ليقتلوا و لياسروا وجحافل الزرقاء مثل سمائها فهم النجوم ب ي ف ق ك ا ب لنوروا ومساجد السرط العظيمه ف ف ر ت منها ا ل أ ش ا و س للوغى قد غدر منهم قضى نحبا ومنهم نظر ما بدلوا و ا ر ه م ما غيروا أ ه د ي إ ل ى تلك المعاقل د ع و ة و إ ل ى الذين تجهزوا ليغادروا شدوا الرحال إ ل ى الجهاد عساكم أ ن تقتلوا في الله أ و أ ن تنصروا وعساكم أ ن ترهبوا اعداءكم فالقدس تبكي واليهود تجسروا قتلوا النساء وشردوا ا ط ف ل ن ا هدموا المساجد والمنازل دمروا ونساء ا ق ص ا ن ة ن ا د ي ويحكم لا من يجيب ولا لكسرين يجبروا فتجهزوا يا إ خ و ت ي لعدوكم وتسلحوا بالحق لا تتاخروا قموا لي حي على الجهاد ف إ ن ه عز اذا ما نستجيب ومفقر وادعوا لاخوان لكم قد شدهم قيد العدو بسجنهم فتصبروا ان تذكروهم فالدعاء امانه او يذكروكم فالدموع تسطر و ا صلوا على خير البريه هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا ي ع ي ن و يصر